السلام عليكم أما بعد هذا كتاب المساتذ ومواضع الصلاة صحيح الإمام أسلم الرحمة الراتعال يقول رحمة الله حددني أبو كامل الجحذري وهو حسين بن حضير قال حدثنا عبدالله وابن الزيال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران محمد الأسد الكاهيم كان يوفق من أصف هذا قال وحدثنا أبو بكرنا من الشيبة وهو عبدالله محمد العبسي الأنف وأبو قريب وهو محمد بن العلاي بن قال حدثنا أبو معاوية محمد ابن خالزي الطريق هم من الإرجاء وأثبت الناس بالأعمش عن الأعمش متى عمنا بالأعمش <تصفيق> نفس الحديث هذا عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي, أبي ذر جنه للجنادة الغفادي قال يا رسول الله أي مسجد يعني مكة هو معارف قال المسجد الحرام مسجد مكة المراد الكعبة نزلت الملائكة وانما جئنا بنائها في ظارب سليم على ذي الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس ما الذي بمكة فهدى للعالمين قلتم ثم أين هذا حرس تبيضا على العلم ومعرفة الأحكام والإلمان بهذه الفضيلة معرفة أول مساجد بلان المساجد شرفها الله وكرمها وقضلها ومعلوم قضل من بنا مسجدا لله بنى الله لهم اثناء في الجنة في بيوت ألن الله أن تفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغضور أصالي رجاله لا تلين تجارك ولا بيع عن الله ويقام الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولو بالآخر وقام الصلاة والزكاة فعسى أولئك من المهتدين المساجد ومن أظلم من منع مساجد الله أي يؤتر في أسنه فسعى في حرامها اللهم استعان هو المسجد المسجد الحرام قلتهم مأين قال المسجد الأقصى الأقصى لبعده من الحجاز أو لبعده من الهنوب مطهر محدث قلت كم بينهما قال صلى الله عليه وسلم أربعون سنة وأينما أطرقتك الصلاة فصلي فهو مسجد إلا ما استفناء الدليل كالنهي عن الصلاة في المقابلة والنهي عن الصلاة في معاطم الإبل والنهي عن الصلاة في الحمام أو في الأماكن النجسة وما إلى ذلك ومن أجل وفضل وشرف المسجد الحرام والمسجد الأقصى ألف الإمامة محمد بن عبد الله الزركشي رحمه الله تعالى كتابه الشهير إعلام الساجد بأحكام المساجد إعلام الساجد بأحكام المساجد وذكر نحو 124 فضيلة من فضائم المسجد الحرام كتاب الجمعة فأوعى قالوا في حديث أبي كامل من أبو كامل؟ سؤال المساجد في المفسد باخصرهما قال لهم محمد قال لهم هيكما قادر وقت مسجد الاصل ان الانسان طالما يسمع النداء فيلبي ويصلي حيث ينادى للصلاه الا ان يكون بعيدا لا يسمع الاذان فلا بأس صلاة الجماعة وجبة في السبري والحضر على المطيم وعلى المسافر هذا والأصدر إلا أصحاب الأعضاء سواء كانوا في الحضر أو في الصفر قال حددنا علي بن حجر وإستعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حددنا الأعمش وهو أبو محمد الأسهل الكاهن الإبراهيم ابن يزيد التيمين ولكنت أفرأه على أبد القرآن في السدة في بعض الروايات في السدة وبعضها في السدة السدة هي أماكن مجاورة المسجد يستضل من الناس منحقات في المسجد وليس لا أحكام المساجد فإذا قرأت السجدة سجداء وقلت له يا أبتي أتسجل في الطريق قال إني سمعت أبا ذرين يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجدني مسجد على وزن مفعل اسم المكان مكان السجود مكان السجود قال قال قال المسجد الحرام مسجد مكة البيت قلت ثم اين قال المسجد الافصى افصى الافصى من الهجاز تمشي افصى من الدنوب هنا الخطايا المطهر قلت كم بينهما فالأربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة وفصن كم حديث القرنة؟ حديث من حديث من؟ حديث أبي دار قال حدثنا يحيى ابن يحيى من يقول حدثنا يحيى ابن يحيى كباب مسلم رحمه الله قال اخبرناه شايمون بشير السلم عن سيار نعم عن يزيد الفطير قلنا نقب جده من فطير او نقبه من فطير لألم في فطار ظهره عن جابر ابن عبدالله الانشارين ابو عبدالله عبد المكتبين الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي وهذا في ذكر الخصائص التعرض لها كان كل نبي يبعد لقويه رصة وبعدت إلى كل أحمر وأسود قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا نعم وما أرسل لك إلا رحمة العالمين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة عرضهم وعجمهم الأحمر منه والأسود والأصفر صلى الله عليه وسلم ما يسمعون به أحد من هذه الأمة ولم يؤمن به إلا أكبر الله على وجه النار نعم أمة الدعوة قال وأحلت لي الغنائم هنا في أول حديث قال أعطيت خمسان لا يفيد الحص لا يفيد الحص معنا بل طرق هذا الحديث جمعة الخصائص لأنها فيه رواية مختلفة فبلغت نحو العشرين من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة رواية على حديث كثيرة فرواية تذكر خصائص ورواية تذكر خصائص أخرى ورواية تذكر وهكذا حتى أبلغها بحفظ بن حاجر رحمه الله في فتح الباري نحو العشرين من الخصائص وذكر أنه لو انبرى, لو انبرى طالب علمي أو باحث لجمعها لحصل شيئا كثيرا من خصائص والإمام السيوط رحمه الله له كتاب اسمه الخصائص الكبرى لكنه رحمه الله جمع من الذي يفعله إمام الإمام السيوط رحمه الله جمع بهذا الكتاب فأوع وجمع الغفة والسمين والصحيحة والضعيف والواهي والموضوع وادخل الشماء مع الفصائص والفضائل كذلك وهذا غير ضخيف تأليم غير ضخيف انبرة شايفنا ابو الحسن حفظه الله تعالى وادخل كتاب كشف الغمة ببيان حصائص النبي عليه الصلاة والامة كشف الغمة في بيان أما كان يحقق في, في فتح البارد فمر بهذا الحديث وترى كلام الحظ فكشف الغمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة أصل هذا الخصائص عديد جاء بهذا الذي بين أيدينا تكون فيه صلى الله عليه وسلم وطيقه لا تفين الحاص. فهي كثيرة كما لو قال طائل عندي خمس دنانير خمس دنانير عددتها للصدقة لا يمنع لا يمنع عندي عشرة دنانير عددتها للصدقة لا يمنع عندي عشرون دينارة عددتها للصدقة لا يمنع أن يكون معه غيرها لا تفيد الحاصل وصحيحة لسيطئة لها ألف من الخصائص من كتاب الخصائص الكبرى لكن لم يصف في كثير منها ولذا شيخنا في هذا الكتاب لخص أربعة أفساد القسم الأول خصائصه صلى الله عليه وسلم على الخلق الجميع على الخلق جميع عمتهم بما فيه عليهم الصلاة والسلام زيه ايه الشفاع الغضم ها وكونه أرسل إلى الناس عامة وكان كل نبي يرسل إلى قوم خاصة وما إلى ذلك وحقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولد ومن هذا القبيل فالقسم الثاني صلى الله وسلم على أمته وهو فيها مشارك لإخوان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زي إيه إنا نحشر لا نورا ما تركناه صدقا إذن شارك فيها الأنبياء وهو من خصائصه على الأمة أوقسم ذلك خصائصه صلى الله عليه وسلم على أمتي دون ذكر مشاركة الأنبياء وبعض أمتي مشارك له مثل الوصال الوصال في الصوم قالوا لا أنت واصل يا رسول الله قال إني عند ربي يطعميني وسقيني واماح لهم الوصال ورخص الان في الى الصحاب ففيه وصال الصوم معناه الوابع خصائص الامة الاسلامية على الامم قبلها اذا كم العقسام ومن سيذكرها لنا وهي لحل الجواب عند اصحاب السودان نا ما شاء الله الخرطوم هو ايه الخرطوم هذا من اين ثلاث من اين شهد ايوه كسه لا ولا لا من إيه؟ تمام عند صاحب الخرطوم واحد اربع اخسام هل يد اسم جميل على الخط جميعا لما فيه من انبياء عشان تكتبوها عشان نضبطها كنز للرب ها <تصفيق> نعم اول شيء خصائص الرسول عليه الصلاه على خلقه جميعا بما فيه الانبياء مثل ايه سباع العظم ودي موجوده هنا في الحديث ده مش كده نعم صفات السباع حديث ده ها النوع الثاني بقى خصائصه على الأمة مع مشاركة الأنبياء أخواني عليهم صلاة والسلام جميل الثالث ايه نعم من التوصال وما إلى ذلك خصائص وهذا اسم الله دا. لأن الكتاب اسم كشف الغم ممكن لقرره مكمن كم رجل أردت؟ أردت بطنون الشيخ مستوى ابن سبعالي سليمان تمام؟ كشف الأمة ببيان قصاص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة طيب هنا أقول قال الله صلى الله عليه وسلم فأطيت خمسة لم يعتهن أحد قبليين كان كله نبي يبعده لقومي خاصة وبعدت الى الى كل احمراء ومعك نسخة تسمح ليه نسيت نسخة الهي بطريب ماذا معك نسخة, نسخة, نسخة مالك تنظر مع ذلك ها احسان او طريبه ان لم احد طبري كان كل نبي يبعثون لطومي خاصة وبعدت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائي كانت الغنائي ازمعونها أمام النار يختأكلها النار إذا أكلت دل هذا علينا خبئ تنظر إلى هذه المبلة الضعيفة التي خفف عليها في أحكام الغنائي تقسم فيها وأحلت لي الغنائي ولم تحل لأحد قبل وجعلت للألب طيبة طهورا ومسجد الأرض الأرض ربنية بلع طرابية بلع سمس لا بلع حجارة حصة كلها تصبح تأمس خلافة لمنتصر الناس مع الطراب بالغبار فقط وكذا فيكم لأنك نستجع الله مستعان فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان كما أنه يجوز الصلاة بأي أرض إلا ما استثناء الدليل يجوز التيمم من صعيد الأرض مطلق ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر في في قلوب الأعداء يرتيك لا يخذفهم كان المسلمين هيبة نعم اليوم ننظر سبحان الله ذكروا في الكتب الشارية أن سبن المسلمين عندما كان تعبر مع الأرض المتوسط شرقاً وغرباً كانت كنائس أوروبا لا تجرؤ عن تضق النواقيس والأجراس بسبب نرور السبن الإسلامية فنسأل الله أن يعيدنا للأمة مجدها ملكنا هذه الدنيا القرونة وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضيائنا فما نسي الزمان ولا نسيها فستعود إن شاء الله قال وعطيت الشفاعة وأنواع الشفاعة كثيرة وعلى رأسية الشفاعة العظمى في الموقف على صاد يوم القيامة قال حددنا أبو بن أبي شيبة من هو قال حددنا أبي شايل أبو بن مسير السلم أشهر لتدريس العطف كما تعلمون قال أخبرنا سيار من سلام وسبق معه قال حددنا يزير للفقير قال أخبرنا جمع بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فذكر نحوه يا حبيبي انا قرانا ايوه الخطا ده ليه منين يا شيخ السكر من الكواليس انت عارفه انا بس على السكر والشوب يا حبيبي بص يا مدوني يا سعيد صابرني ايه جميل فين موضوع سؤال عن اول مساجد من الناس صح؟ طب الحديث 2 عليك زابر ايه؟ فوصة صح؟ طول بكر قال حدثنا ابو بكر ابن امي شايد ايه ما اسمه؟ الله محمد الحمد مراد خمسة من, من يسمى بعبد الله من محمد منه؟ عبد الله محمد مسجد الجحف م... عبد الله محمد ابن الاسود؟ قلنا أبنى الأسماء الخامس عبد الله محمد بن فضيل طالب قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي مالك عن بن عن ربعيل ابن إيه عن حذيفة وهو أبد اليمن أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلنا على الناس بثنا ما شاء الله في قصاص الامه الاسلاميه دع الى صبوقنا كصبوق الملائكه عند ربه شفت صور جوانا رجل دخل المسجد فبدل من ان يرى الناس قلنا يا جماعه وجدوا يصلون فرادى واحد هنا واحد هنا واحد هنا وده لسه ركعه وده لسه ركعتين وده لسه تشهد وده نسى... هذا مشكله يستحوذ الشيطان الناس رب الجماعه تجبر لو انت ساهي بيحملون ولذلك الامام يحمل عن المأموم اشياء على اذوان سبحان الله خضنا على الناس بذلك منها ايه الصبوق رصفك ان تصف الملائكه عند ربها في صف ويقول صف صف ويعطوا صف والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يكثر تكبيره الا إلا إذا أكد عليهم على تسوى الصفوف ويحذرهم تسوون صفوفكم أولا يتارفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا أن عدم الاعتناء وأن المبالاء عدم المبالاء عدم الاعتناء والاعتماد الصفوف يأذي الله الفرقه والنزاع والخلاف والشقاق واختلاف الوجوه والاحان والشهناء والبغضاء قدرا وبيت احيانا تدخل بيوت المساجد بيوت المساجد للمسلمين تجدهم متعطلون في امور الدنيا وبيت لا حول وتخاصمون وتجادلون المساجد المساجد هذه لها حرمه ولها احكامها ولها مكانتها في الاسلام فما نجعل بيوت الله كبيوتنا لا قال صلى الله عليه وسلم جعل الصفور هناك الصفور من الملائكة أن تتشبه بأحسن الأخل بأبر الأخل الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت طربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء وإن لم تجد الماء عشرة سنة معنى أكوان ومنهم من يضاعف بزيادة هذه جعلت طربتها لنا طهورة ويقول الحديث أو نغض الصحيح وجعلت لنا الأرض طهوراً ومسجداً معنى لأن كلمة طربة تشير إلى التراب ومنهم من يطويها ويجعل لها شوائد ومتبعها من ناحية الحقيقة كما سبق معنا جواز التيمم من صعيد الأمر والصعيد الطيب كما قال نبي عليه, عليه الصلاة والسلام وضوء المومن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فلمزته مشرة موضة قال حدثنا أبو كريب لكل وذكر خصلة أخرى صحا عندكم هذا؟ إذا المعنى الخاصلة أقولها ما هي الصفور الخاصلة تاريخنا ضايمة وذكر الخاصلة الأخرى يعني نحن الآن ثلاث خصارة دائرة واضحة في الحديث قال حتى ذنى أبو كريم محمد بن علي العمدان قال ابن أبي زائدة من هو زكري بن عن سعد بن طارق من هو ومتى مرض عنا لو عرفتم عند عبد الله الله يكرم اعيالك شاء الله, عبد الله. قال عبد الدمير اي بن حراس عن حذيفه ابو عقبه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلين قال حدثنا يا حمزه ايوب من هو خلينا نشوفه المقابل الغفق أعمى وقتيب ابن سعيد وعليه ابن حزر قالوا حدثنا إسماعيل وابنه جاء عن العلاء العلاء ابن عبد الرحمن مولى الخرق عن أبيه عن أبي هرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضلت على الأنبياء بستين وعطيته جوامع الكلمة ما شاء الله وهو تعطية جوامع الكلمة الكلمة الوحيدة تشمل معنى كثيرة فقول صلى الله الحج عرفة معنى كل ما أسكر فهو حرام كل ما أسكر فهو خامر إنما الأعمال البيئات. وما إلى ذلك من الكلمات الجامعة يجمعها صلى الله عليه وسلم يومي عبدالله صلى الله عليه وسلم على معاني الغزيرة راطية جواب على الكلام وخواتح على الكلام واختصر على الكلام والخصارة وخواتب الكلام لأن ممكن واحد يستفتح الكلام ما يعرفش الحين ولا بيحسن شو بيحصل بيحصل بها ممكن يفتح الكلام ويشو ماشي تمام. عشان يخرج من ما باب ماشي واجد باب يخرج عرف يطمر معرفش كمان انا موجود زي واحد بره حاضر الزينه يلا صرفوا غير معلش وفي ناس تصلى على القران النبي عليه الصلاه والسلام قلت يا الدعاء وكان يحب ان الدعاء اجمع قال فاضيت جواب على قول هل ذكرت في حديث جابر الأول؟ هل ذكر؟ ولما تسمعون دلوقتي الحديث ده كما ذكر من حديث نحو 20 فصل قال ونصرف من روح وحل فيها غنم وجعلت فيها الالف طهورا ومسجدا من حديث هذا عبد الغني ايه انا عايز افهم الشهد احنا بنتكلم في كتاب الطلاق ولا الخروج على البقاء مكان البقاء أتكلم, اتكلم عليها ها؟ جميل فين بقى الشهد من المبنى فينه أحسن برج ما وأرسلتوا إلى الخلق واخدوا ك... من أبيان النبي ان شاء الله الخاصة بين ما نكرتش في الآن اشوف واخدوا من أبيان النبي فكان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبي لي أنا, أنا النبي لا نبي على صرح السلام قال حدثني أبو الطاهر وحرمان رجلان مصرية صح؟ قال أخبرنا ابن وهب عز الله ابن وهب قال حدثني يونس عند عمر يونس ابن من أين؟ من أين؟ من أين؟ بالفرولس؟ الفرولس دين يجبكم؟ انت رايح بظيم؟ الأين يا حسن؟ من أين من أين من أين بالفرولس الفرولس انت رايح بظيم الأين يا حسن من أين شهر قال عن ابني شهاب وهو الزوري بكر محمد ابن المسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزوري أبو بكر طفق على زلالتي وإبقاني وهو من المقهاء أيضا من المهدفين والمقهاء حفظ القرآن لثمانين ليلة وكان كريما ينصب الجفان والتصاع على رؤوس الطرفة حتى تجمع عليه من أجل هذا البيون كثير فمشى بعض الخلفاء من بني همية فسدد عنه وعلى كل ما شاء من عند الخليفة راجع الثاني بابو يكرمين وينص بالقصاع والجفان في القرقات ما يبطلش الكريم هو وقت يعنيش كريم ويمتل تقول له واحد انتهى كنت سنسدد دي ديونها بي ما بتعتبر قال إن الكريم لا تحنكه التجارب الكريم لا تحنكه التجارب ما شاء الله على الهل السودان لو عشتم مع السودان لرأيتكم العجب الانتصاع والجفان كبير جزوما خيرا كم أراد يعني عزيم عندهم جزوما خيرا أواني كبيرة الصحون كبير عارض ومن الشعوب طيبة مباركة كان من عشر منك السودانيين عارض وفيه شعوب كده وشعوب غينة وشعوب طيبة مع بعضهم الشوق الله يستر عليك اللي الغضب والشده دي العربي ممكن بس في في غضب كثير شديد سريع الشيخ العباني مره جالس وقال ناس من المغرب والجزائر والاماك دي غير والله انتم كلكم كويسين الشيخ بيقول كده لسه بيعمل كده شيء فواحد قال ايه انتم كلكم كويسين ليه لسه يقول الا واحد قالوا ايه راح مش كده انه ايه قالوا هي اللي <تصفيق> هي اللي موجوده بس انا مربب على ده بس جيده نيه الشيخ رحمه الله عليه يعني المعيد ذكاء يعني مفروض رحمه الله وهي يعني سبحان الله من نظر في عيون الشيخ متحرج شيء عظيم الله الله طيب الان درجه ابن شهاب ده ايش؟ عن سعيد بن المسيب من سادات التابعين قالوا من السبعة الذين هم سادات التابعين هو سعيد سعيد بن المسيب ابن حازم ابن حازم المحزومي ابو محمد اعلم الناس بالبيوع اعلم التابعين بالاحكام بالبيوع قال لك الامام مالك أخذ عنه حكم بيوع إذا طيل من في العلم سبعة أبحور رواية العلم ليست في خارجة فقلهم الله عروة طاسب سعيد أبو فكر وسلائمان وخير أهلا من حفظ البيتين عند مراد حسنينهم كحنتين ضلطوا عليهم حملوهم يالله أم الله بسم الله إذا طيل من في العلم سبعة أبحور ما كتب؟ اريكوا معانا بعد يلا عند الشيخ سامع بسم الله اذكرنا من في الله وهو والمقاصم كلهم عمر بن عبيد ظاهر عمر من في العلم ويقول اسمك العلمي دا العيل عايش عند في حادثه في خارجه فقلهم حفظ الله عروه قاسم عروه, عروة, قاسم, قاسم, عروة قاسم, قاسم سعيد ابو بكر في يمانه قاسم سعيد سعيد سنة سنة الله يلا يا اصلي احمد وجهه الذكي نفس المجال في خارجه تقول انه ورث الله حقوق خاصه احمد عيد تبع تقرير اي ما الله ها احمد يلا بسم الله وليد بلال نعم وليد بلال كبير وليد بلال ما شاء الله ما شاء الله ادرا كتير سعيد الأموذكر سعيد أبو بك سليمان أحسن. ما شاء الله يلا عند من من أخير عيود السئب وعياتهم عن مبيل بيس التقامية تقول لمن بين الله أخيرا سعيد الأموذكر سليمان الحديث سعيد هو سعيد المسيح قال ابو سلماء ابن عبد الرحمن أخيرا أن أبا أورينا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس السابقه او او احنا لاحظنا ما بيجي على فجاه علمني الله تلقى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالغرب والعلماء اختلفوا في هذه الكلمه كلمه وصلت هل هي بالنبي على جنسان او انها تشمل امته اراجح الظاهر أن نقص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا المقدار على بعد شهر معناه ولأمته من هذا المصير لكن لا نستطيع تحديده وشهر أو اسبوع أو قبل من هذا عدته لا ندري بس إن قدر تمسك الأمة بالإسلام والسنة والشريعة والوقوب عند حدود الله تكون هيبة في نفوس أعدائنا فإذا انحرفت الأمة فسال ابن حرب هيبقى سؤال بين الصدور اعدال قالوا قال حتى وبين انا ما بمن بمفاتيح خزائن الارض وضعت بين يديه قال ابو غريره تمام جميع اي ديما قال ابو غريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتفلونها تستخرجون الكنوز نعم فتحت من فتحت في زمان ابي بكر فتحت في زمان عمر وفي زمان عثمان وما الى ذلك حتى ابتدت الطرق الجاميه من الشرق الى الغرب قال حددنا حاج ابن الوليد قال محمد ابن احارف عن الزبيدي زبيدي محمد ابن الوليد الزبيدي عن الزهري مشهور عن الزهري هو من تلبيب الزهري وطبقات اصحابه قال اخبرني سعيد ابن المسيم وابوسنا ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس قال حدثنا محمد بن رب القشير الميزابوري وعبد بن حميد الكشي أبو محمد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر فرفرنا معمر عن الزهري أبو عروة معمر بن راشد البصري عن الزهري عن ابن قسيك وعبي عن أبي مريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله قالوا حددنا أبو الطاهر متى عندنا بنت؟ الليلة الليلة فإننا الدرس قال أخبرنا ابن وهب عن عمر بن بحارف كبير القبواء المصريين عمر بن الحارف إذا جاءك في الإسناد سفيان عن عمر فالسفيان هو ابن عيينة وعمر هو ابن جاءك في الإسناد في عن عمر هو عمر من كبير القرال الإصليين وإذا جاءك من إسناك شعب عن عمر أو نعمش عن عمر بعمل هو بالمرة، من حفظك؟ من حفظ هذه القاعدة في عرض؟ عندك أشياء، الآن أمامك وليس خلينا نسنع يلا عندنا صاحبنا هذا، كشف الراس ما فيه؟ عندنا صاحبك الثاني، نجدو تماما لا يوجد كتابة أقول لهم بسكم الكتابة الكتابة مهمة ممكن بس تحمدون الكتابة الحفظ خوان إذا سمعت في عيد ولو على الجدار يستميش على جدار المسجد تشويش النارس نتعلم إن الحمد لله ما أكثر الصحف معنا ما أكثر الأجزاء والدفاتر ما أكثر التراطيس وصانع كسره القرطس والذهب قديما يعني كانوا معموله بالالواح ها والنظام الصخوره والجلود يكتبون عليها على اخوات كانوا بيبيع. بيبيعوا اصغر الاصفر عشان يشتريوا غلط العالم الاولاد يبيع خشب الصفر شوف اليوم الحمد لله لكن المسلع ليس بالأخشاب المسلع يروح اشتري رجمة الوراق لها شكراك الله الشيخ الألباني ما كان يدع شيء إلا وكفه حتى فطورة الكهرباء فدائما يخلي ظهرها رابط جدا يكتوب عليها وفطورة المئين يكتوب عليها هنا اليوم ماشاء الله تفاتل عندنا سففة ونكتوبش نكسيميه اصبر غير بيتعطل اصبر يا شارع اصبر متعب ده نكتب اول جذبك في كتاب كده عارف اصلا غير الله بيشكر اكتب الشيخ العفاري الله ينسره كان معنا فتره في المعتقل وكان وكده يجي ياتي تكنني عايز اكتب مش عادي يقول لي ايه دي انتا كني قلوا ليش عايز اكتب بش عارف ما نعم فالان احنا في نعمة نعمة الكتابة ها بالنعمة نعمة انا زي يا زي كلها فمان كتبت مين كومة ها كتب يالله احمد ودير بسم الله احببنا بالفائد ها رسالة سبحانه وتعالى معين عن وعمر مجمع عمر سفيان على عمرو ابو الطيب ده هو ابن دينه عمرو بن دينه ايوه الحاج المصري المصري اه شعره على عمرو عمرو بن كذا جرير اذا ثلاثه وبارك الله فيكم في هذا الباب من من طيب هنا عندي بارك الله فيكم خلاص قلنا في ابو محمد ابو بكر المصري انا عمرو ابن الحارث طب وعمرو الشتبات اجيبها لنا على طول يلا اجب الدكتور عشان منك كده ما جيت لا لا ده انا الدكتور فب... ما تستحضر تكر وما ما ما, ما, ما ها عندنا ده عمرو كله الى جه ربنا عمرو هو عمرو <تصفيق> ابن الحارث ابن وهب وهو عمرو بن خالد بن مشروق اذا جاء فكان على عمرو قائدا في قال عن ابي يونس مولى ابي غريره انه حدثنا عن ابي غريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مصير القربع على العجل وقلت جوابا على الكف وبينما أنا مائم قمتيتم بمفاتيخ خزائر الأرض فوضعت, أو فوضعت في يدي ما شاء الله قال هل يبش ريال فستعود شاء الله أبعاب وحضر قال حددنا محمد بن رافع الفشير الميسبور قال حددنا عبد الرزاق الصمعان قال حددنا معمر عن أمام بن المنذب أخوه وأخوه وأخوه قال هذا ما حدثنا أخو وغير الصحيب الصحيب الإسلام هذا معروف أفضل رزاق عن المعمر عن الأمام عن أبي الغير أكثر من الإمام مسلم في الصحيب بخلاف الإمام المفاجئ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت بالرعب ووتيت جوائمي عن كلام ال... باب فينا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرحة بن عبد يحيى قم يقول ليس وشعبان بن فروح الحبط إلهما عن عبد الوالد وهو عبد الوالد بن سعيد قال يحيى أخضر عبد الوالد بن سعيد عن أبي التياح الضبعي وعند أخينا ا فلان ها محمد بن علي ها تساليب فلان مش عارف مش عارف يعني كنا بنفكر والله والله بنقولك من من كاوذر يا عبد الله حميد عم كان ملك على حميد بن يزيد الجوبا والشغل كله مالك أبو حمزة رازم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات بأربع دعوات أن يبارك الله له في ماله وأن يبارك في عمره وأن يبارك في ولده وأن يغفر فبارك الله في ماله كان له من النخيل أن يثمر في السنة مرتين وهذه من الأعجيب وبارك الله في ولده وحتى جفل من ولده ولده ولده تدري المياه قبل ان يموت وطال عمره حتى شطب جفاه على عينه وكان يقول انا انتظر خدم النبي عليه الصلاه والسلام 10 سنين بولن ولاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم المدينة فنزل في علو المدينة في علو المدينة في حي إنه قال لهم بنو عمر بن عمر فقام فيهم أربع عشر ثم إنهم أرسل إلى بلعهم بلعهم بلعهم هم أسراف القلب وسادتهم سموا بذلك لأنهم يعني امتلعوا بالرأي والغينة فجاءوا متقلدين بالسيوكيان قالوا فكأن يأنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة طبعاً فلعشتوا في تلك الأماكن عرفتوا المعنى هنا كانوا متقلدين سيوكي فهو لعمل هنا في حاجة في تلك المشكلة وروح جاهزينه فالهيئة القبائل في ذاك الوقت ولا زال القبائل على نفسه معنى فجاءوا متخلقين البيسيو فيهم فهذا ما جاءان ينظروا الى الله عليه الصلاة والسلام على رحمة الله وابو بكر من ريفكم انتم ممكن تسمعوا لنا الارذاب ممكن تذكرون ابو بكر واحد ابو بكر واحد ابن عباس ثالث السامن سلام لكم الفضل ابن كمل قال عايزني وانا ما تكتبوها بالصوت كتبوا دي جات منين ده من المشارق الارض المغربي كتبوا انا روحت ابوظبي واحنا ها الكيس فاضي لا روحت ابوظبي الكيس مليان صح اقول له ها قلت له ها واحد ابوظبي ده من اعلى لاعلى او فضل السلطرة والثاني معاد وابن عباس ثاني الرابع الفضل ابن عباس الخامس وسمى ابن زايد او ابن الأكوة وزايد ابن ثابت في مره لما نزل ثم وهو وراء النبي عليه الصلاة والسلام نزل واحد والنبي على نوطتي على بعين في حد بقى نسيناهم فلتناه يا مين من وصلهم ثمانتوشة واحد احنا سيكون العلم بيه قصيزين أهيان زمان وصلوه جميعا وصل إليه للمرحة لأ... السلامة ما فيش عفوا المخدمة لأنا بصدنك مخلاص الله ما فيش؟ سابعة هو إني الله إذنك إنه عددنا سبعة أولا ما فيش مشكلة ما فيش غيرهم بس عنا نسفلوا مدوروا لبحك هنجيبوا معنا؟ واحد زعلان من البقية مجيتها اكتبها بس كده في, في دفترك الضبط انا هجي لها ان شاء الله هتثبت في يوم من الايام وانت بتراجع كده على العدد ده اذا على هون قال ابو بكر يا ابو بكر النجار وقال ابن على السلسله اخوال وهاشم تزوج من بني من جدود لمي على السلسله تزوج من بني فهاشم جد عبد المطلب بن هاشم معنا ف... وعبد المطالف جد النبي عليه السلام فصار من النجار أخوالا للنبي صلى من هذه الجهة فقال وملأ من النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيض قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدرمته الصلاة وصلي في مرامة الغنب ثم إنه عمر بالمسك قال فأرسل إلى ملأ من النجار فجاءوا وقالوا يا ابا فقال هذا المتجاة ثمنوني بما عيثكم هذا أي خذوا من الزمن علفوني ما ثمنوا قالوا لا والله لا نضرب ثمنه إلا إلى الله لا إله إلا إخلاص صد تفادي لا قيمة للجنيا عندنا أو المسجد إلى الآن المسجد النبي عليه الصلاة إلى الآن شوفا كرم في جوار أجل في صحايب الله قال انس ما يصيرنا بالاسلام سيدنا حسن فله اجر وعظم العمل فكان فيما اقول كان فيه في نخل كان فيه نخل استهان وظهور المشركين وخاله حفظ كده رسول الله صلى الله بالنخل فقلت وبالكبر المشركين فنقل نقل وبالخارب فسوية سو الأرض قال فصف النخل قبلتا, قبلتا الله واجعلوا عبابتين حجارة اليمين مليون شمال جدار مليون شدار من, من, من قال فكانوا يرتجزون الرجس الحداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم هم يقولون اللهم إنه, إلا... اللهم انه لا خير الا خير الاخره انظر انظر الانظاره في بعض المواضع في القصور والمآجد اللهم لا عيش في بعضها الا عيش الاخره على كل حال في جواز الحداء والرجس في الاعمال الشقه والبناء على غير البناء لكن يجيب الانسان كلام حريم كلام جميل مش يجيب كلام يخبط ها البنائين وبيجيب يجيب لك كلام مخبط بعض اللي قالوا كلام مش عارف ايه ما حضرش انا ولا عارف انا ايه ان الدنيا ما خلاص فين لك كلام مكتوب طب ما تجيب كلام بذكر الله احسن ويعينك اللهم العيشه اللي عايشه في الانصار والمؤيد يجيب كلام طيب العمار البناؤون الصنعون وهم يعني يمهرون ويصنعون ويقعبون فيسهل علي وخفض عليهم هذا الحداء وهذا الرجل معلم كذلك مشروع الحداء ورجل في الصبر وأنه تقود الإبل والقافلة فهذا مما يهول على المسافرين ويهول على الجوان كذلك في العرص مع الدف بلا أجراز الدف هذا كان غرباء كم بلا أجراز لكن بابا نحنش مع الزغريب إن شاء الله زغريب يلا يبكر الله وإن نسوان الزارب رن عنده فرح ورن عنده مصيبة السوطان منعنا المرأة المزاردة هي تشكل في دي بي الامر قالوا عندها نفس الصدر اصناعه منه اللي عاش من قراءة شمه الامر عندها نفس الصدر قصدها في هالطريقة سيء قبيح من اسمها الرجال لكن الحداء الأنشيب التي لديت خالية من الأهاض ايش بقى في أهاض وبعد ما كنت انا حفظ القرآن تركت القرآن وصفت انا في الأنشيب واسمه منشي ومنشي دايه المنشي دي موشد ايه شيئا ذاك لن نصف هيا بأن العرف الأبيات الشعرية ويرتجزون لو تسمعهم يقف شعرك يقف مما يولد فيك من شعور وأحماس وتشجيع على الخير إنما الأهالي تلك والتفني هذا استفرنا الأهالي بألحان ثانية وفيه فعلا اليوم أنا سمعت على الشيء أخذينها على ألحان الأغاني أغاني الماجنين والمطربين والفنانين والفنانات وعن نفس ألحان الأغاني بس اتطلبوا على إنشين أهلا بخالف أفقى بمنعين كثير من المعين لكن لا بأس من إنشين إذا كانت مقتصاد في الماء كالملحة في الطعام في قدر إيش نايما جاباً؟ بنت خارج اتنش انت ناجي انت اتكلاسها انت سنت ناجي في السوق هتمشي ليه بشيء محدود شيء معقول بقدر كميه الطعام كميه اذا قل دين طعام اذا زاد ماكله الطعام فكن نشيط بطريقه صحي جميله كما هي لحول العرب معل اخوان مثلها هذا هذا الشبيه طرام من بعض الاغاني طرام من كذلك تم تجمع احوال للجواز البدايه فين عمل الشغل بناء معين عليه اصابوا والهناعات بالبس بالعرس عند عوده الغريب الخامس في يومين هيك في يومين هيك عند الشيخ كم الان الاحوال ايش مع حضرتك يا من يلا بسم الله ها اقسم خمس جميل واحد أمان. الصفر الصبر في صدر الحذاء تمام في الاظل الاعراض الاطراف في البناء كده ولا اعمال الشطه ايام العيد نعم عند عوضة الغارب طيب ما؟ في الحرف في الحرف؟ الحرب عايز السلاع نشفيل أليسي؟ طيب نشفطين الأنسيب هم في الحرف؟ نشفطين في الأنسيب؟ طيب قال يقول هنا فكانوا يرى التلزيزون هذا معروف بحرسان سموه حمار العلماء يركب يلا امشي انما البحر الطويل بقى كده عارف البحر اللي ورا زي البحر البسيط مش بحور بحور كثير لكن لما تيجي في الراجل السنه تمام اصل كلمات الصدر الصدر البيت متفق مع ايه مع العجز البيت من قافين فهم بيقول لك حمالنا على الواجد قال اللهم انه لا خير في الاخرة فانصر الأنصار والمهاجرة والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك القيزز معهم قال حددنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حددنا أبي قال حددنا شعبة قال حددنا متياح متعتنا به متياح بن محمد بن علي ملغن متياح من هو؟ عبيد بن يزيد بن أبو الضعيح طب عندها البرحة أبو ميجلز من هو أبو ميجلز غريبوا تكون غريبوا يا الله بسم الله عندي الشيخ محمد Al-Qauban صديم نحن معنا أبايا الضعيس يزيد ابن عميد العقبا يا أبو الضعيح أبو ميجلز لحظ ابن عميد الضعيس عرضنا يضاء فشي يزيد ابن حميدي. وده لحظ ابن عميد هذا واحد ضبع عمام السبس عشان نحن نحضر قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل في مراب ضي قبل أن يبنى المسجد قال وحددنا يحضر يحضر التميم ليس يكون قال حددنا خالف يعني ابن الحال قال حددنا الشعبة النبي التياح متى عهد نبيه ما اسمه؟ سبكيه يزيد بن حبيب الضبعي قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميتين والآن معك. اشهد لا اله الا الله اشهد في في على اليمين صرا بين في ذهني بين تركيزي وصافي اليمين ووضع ايدي على ركبتي اليسرى ووضع ايدي على الجبهه ما شاء الله كويس نبطل التمرين ده اللي بيتي بس يخللي وجه كده لا ما نخش في صور تخرج ايوه فين الاخ الشايب بقى؟ يلعب بسينات الرجل بقى بالصوبات احسان هذه هيئه من الهيئات عفوا اديش قلنا صفحه رقم 10 تمام هذا جلسه النبي عليه الصلاه والسلام قراءه النبي عليه الصلاه والسلام او قاعده في الصلاه احنا طبعا من الهيئه المعروفه ايه من الهيئه المعروف اللي احنا محافظين عليها دي صح هذه هيئة ثانية اللي عملها الأخ عملها ثالثة اه وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على فخذيه اليمنى لكن اقرار التانية عليها هي اقرار الأكشن خلاص استعرفنا هذي من استطاعت عليها فعلا تشق عليها طيب انت في صلاة الجماعة هتئذل الصفوق ما تعمل هكي بني ما تعمل عربنا عربنا اخوة انت في صلاة الجماعة الصفور هتعملها ما مفيش داع اذا كان يشوف على اخواني اقرأ نص هذه انشاء الوقت معنا الله قال اذا طعد بالصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخده وساطه او بين فخده وساطه عم اليسرى اقرنها بسورا الساق طبعا كذلك هذه الان ولو كانت تحت الساق لكنها بين الساق وبين الفخذ مع الاكترش هو يعني الاكترش الفخذ او تفخذ وقدمه اليسرى بين ساقيه وفخذه اليمنى جميل نفس الوصف هل له دلالتين ولنا حديث اخر هل أريد أن أخذ آه بقى الدرس الجائع إن شاء الله لا <تصفيق> ما هو الآن الذي قرأته عبواً في آه. هذه الصورة لا ده أخونا بيسأل مش معرضين الدرس الآن ده أخونا يسأل سؤال أعرفك طيب الآن قال وساقه وفارش قدمه اليمنع فيعتدم يا أموات اعتدم بسمك إزاك الله هيك وضع هذا البيسر عرفنا طيب في هنا يفعل الأسئلة يا أخواني إزاك الله احنا استنوا واحراج يا عم الشيخ هو هو هو هو هو هو الحديث <تصفيق> المفصل الان الله فيكم يقول هذا الورد دليل أن النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل المسجد باليمين ويخرج بالشمال ويدخل خلال منفذ الشمال ويخرج باليمين يبقى كان مثال النبي عليه الصلاه والسلام بعينه لم ينسى لكن هذا داخل في عموم استحباب تقديم اليمين فيما هو شريف بارك الله طيب يقول هذا النصر بالروع بمسيرة شهر؟ تنمنا على هذا خاص بالنبي أو بالأمة تنمنا على خصوص. يقول هذا صح عديد ان بعد النفح للصور تنطب السماء تنطب على شكل ماني الرجال أنا موجود في أحاديث لنبحث في الصور و أحاديث البعض راجع بداية النهاية للحافظ المكثير أو نهاية النهاية للحافظ المكثير هل حاديث توصل الإمام حديث صحيح؟ هذا اللي أعلم أنه حديث مائي لكن فقهًا عشان تتخذ الإمام في إمام تجعله الوصح معنا؟ قوة القطيفة اقول ان الحديث الاول ده اللي قريته اهو الشيخ قال لي ده رب لكم تيمونو يعني فاعل فقره النص اللي قرات بيها زي ما انا طيب نجيب ان شاء الله المره الجايه اقف لا مفيش نقد من في, في, في تقصير طبعا وربنا يكرمك الآن هل تبدأ الصفوك من أقصر يمين أقصر يمين الصف أو من الخلف لا يكون من الخلف امتمام معنى برك الله بك إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوك يعني يصحف هذا الشيخ الألباني وجماعه وفي حديث الأقضى إن الله وملائكته يستغفرونا لآل الصفوك الأول طيب إيه هنا عدة أسئلة يقول ما كيفي في التسبيح على الأنام وما هي الأنام؟ الأنام الأطراف الأصلاف معنا؟ أطراف الأصلاف مش كل عقد الأصلاف هذه واحدة ثم أنت تعود سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه واحدة سبحان الله الحمد لله والله اكبر تجمع الثلاث كلمات هذا الذي رواه الله لو قصرها والراوي اعلم من بالحديث مننا هو الذي نقل الحديث طبعا احنا اعتقدنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله اكبر كده الصواب تجمع الثلاث كلمات سبحان الله الحمد لله والله اكبر الله والله. الحمد أكبر. طيب انت عامل 5 سنه وخمسة وعنات صلاة عشرة في ثلاثة في ثلاثين هتصركم كمان تعمل عشرة وكمان عشرة وكمان ثلاثة أنامل صلاة تسعة وتسعين فقد لا إله إلا الله واحدة ولا شريكة له لو الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير سأل أولو مي صعبة ماذا صعبة؟ لكن انت على اليمين والي صح يتسبح والأنامل كما قال الله عضوا عليكم الأناملة من الغير أو الأناملة وبيعضوش هنا إنه من أطراف الأصابة إذا ندم الشخص وتحصف عض أطراف الأصابة فقال ما صحت القول المنسوء إلى الحنفية لأن العلم في الصلاة إذا تساو في حفظ القرآن والأخلاق فينظر إلى أي يوم أجلس إذا ما وجدت فعض أخذو منه يعمل عملية الزيبة ما ليجوز لو أن يتأمم عند الجنابة نعم يتأمم إذا كان الحسان يضره ويقصد الجرح والعملية يتأمم ولو تأمم أياما كثيرة لابد لو أريد كتاب ميسر بأصول فقر كتاب ميسر بأصول فقر فقر كثيرة خذ ماذا لا أنت يسير للشيخ الجدية مرجوك خل مثلا أصول من علم الرسول للشيخ المعدهيمين خل مثلا نظم الوراقات وصحنا كثير للشيخ المعدهيمين وشروح مسجلة للأصول الفقه كثيرة جدا كنت بالشيخ عبد الكريم نملك الأصول الفقه مفيدة ونافعة الشيخ حسين الجيزاني لو كنت في أصول الفقه عند آل السنة كتاب ممتع الشروح كثيرة جدا لو دخلت على الميت جاءت آلاف المشايف يشرحوا مادة السلفة فخذ ما شك ودعم ماشي شك سبحانك الله وبرحمدك الشدع لا إله إلا أنت أستغرق وتبليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته